صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ويوم يحشر أعداء الله إلى يعرفهم موزعون حتى اذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم شهد عليهم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون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 وَلكِ ظَنَتُم أَن اللهَّهَ لَا وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أرداكم, أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ فَإِنْ يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًا لَهُمْ vaįn yNetati, idėjė umaine rimES. Nu cam vėmės te Ve seeds arta geraijė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 وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ ولا نجزينهم اسوا الذي كانوا يعملون ذلك جزاء اعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا تِ يَجَحَدُون وَقَالَ الذيينَ كَفَرُ رََّنَ أَرِنََّذَن أَضَلَّانَا مِنَجِِّ وَالإِن سِنَجَعَهُمَا نَجَعَهُمَا تَ تحتتَ قُدَ مِنَ لَكُنا مِنَ الأسْفَلين إَِّينَ قالَاوا رَبّونَ اللَُّثُم مَّ ْتَقامُ تَتَنَززَّلُ عَلَيهِمُ الْمَلائِكَ تَتَنَززَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلائِكَةُ أََّا تَخَافُوا وَلَا تَحْْزَنوا وَأَبَشِروا. O abi xiru bilġan, tilla tikum tu adun. Nahnu awlija, ukum filħajati dunja, ukum fil achiron. O وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَّحِيمٍ